كلماتنا ستبقى ميتة اعراسا من الشموع لا حراك فيها جامد حتى اذا متنا من اجلها انتفضت حيا وعاشت بين الاحيان كل كلمة عاشق كانت قد اقتاتت قلب انسان حي فعاشت بين الاحيان والأحياء لا يتبنون الأموات. وداعا أيها البطل أيها البطل لفقدك تدمع المقل تدمع المقل بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل لأنما أتبنا الأجساد فالرواح تتصل. فالارواح تتصل ففي الدنيا تلاقينا تلاقينا وفي الأخرى لنا الأمل لنا الأمل فنأسأل ربنا المولى وفي الأصحار نبتهل بأن ألقاك في فرح بدار ما بها بدار ما بها ملل بجنات وروضات وروضات بها الانهار والحلل والحلل بها الحروت نادينا بصوت ما له مثل بها الاحباب قاطبه كذا الاصحاب والرسل كذل الاصحاب والرسل بها ابقالوا امتنا امتنا بها شهداؤنا الاول الاولو فيا من قد سبقت الى جنان الخلد ترتحل هنيئا ما ضفرت به هنيئا ايها البطل هنيئا البطل وداعا أيها البطل ايها البطل لفقدك تدمع المقال تدمع المقال بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل لان اتبن الأجساد فالارواح تتصل فالارواح تتصل